أم لم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ جاءها المرسلون ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا فَلَا تَقُل مرسلون قالوا ما تَنْهَرْهُمَا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 لئن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 إي يُرِد لِرُوَّحَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُولِ الجَنَّةِ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون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 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحه واحدة فاذا هم, فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون O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 أَدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ أَلَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدٌ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم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 أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشعر وَمَا يَنبَغِي له إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القول على الكافرين